سَلِّمَتْ لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَ نَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَ نَا وَتُب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 اللاتي اذا راينه الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وان هو في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ووصا بها إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك والالهه ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحد إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ